الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا تسجيل صوتي لنظم متن المقصود في فن الصرف لشيخ أحمد بن عبد الرحيم الطهقاوي رحمه الله تعالى سجلته عسى أن يكون نافع لي ولإخوان الراغبين في دراسة هذا النظم المبارك والله تعالى أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع والحمد لله رب العالمين اخوكم ومحبكم في الله يقول بعد حمد ذي الجلالي مصليا على النبي والآلي عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد رحيمي فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد فالعين ان تفتح بماض فأكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر معيه ولا منوعين بما قد فتح حلقي سوادا بالشدود التضح ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد فوعل على لك ذاك فعيل فعلا وكذا كفعل لا زيد الثلاث أربع مع عشري وهي لاقسام ثلاث تجري أولها الرباع مثل أكرما وفعلها فاعلا كفاصما واخصص قماسيا بذي الاوزان فبدأها كنكسر والثاني افتعل فعل كذا تفعلا نحو تعلم وزد فعل ثم السداسس تفعلا وفعوا علا وفعوا ولفعلا يليه ما قد صاحب ميني زيد الرباعي على نوعيني ذي ستة نحو فعل لا ثم الخماسي وزنه وتفعللا باب المصدر وما يشتق منه ومصدر أتى على ضربيني ميمي وغيره على قسمين ميذ الثلاث فلزمي الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع ميمي الثلاث إيكم من أجومي صحيح نوم مهموز نوم ضعفي اتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذاسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يب وافتح لها من ناقص وماطر واكس بمعتل كما وماعد وما الثلاث كل نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضمئ بواوي جمع الحقا وسكن ضمير رفع فريكا وبدء معلوم بفتح سليكا إلا الخماس والسداس فكسرا إن بدئ بهمز وصل كمتحا ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كهمز أمر لهما ومصدره وألوى أيمون وهمز كجهري وابن من ابن ابنة واثنين ومرئ مرأة واثنتين كذس منست في الجميع بكسيرا لها سوى في ايمن ألف وأمر ذي ثلاثة نحو ضم كما بماضيين جهلا وبدء مجهول بضم حتما ككسر سابق الذي قد ختما مضارع انس بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي فإن بمعلوم ففتحها وجبا إلا الرباعي غير ضم مجتنبا وما قبيل الاخر اكسر ابدا من الذي على ثلاثه عدا فيما عدا ما جاء من تفعلا كالآت من تفاعل أو تفعللا وإن بمجهول فضمها لزم ففتح سابق الذي به اختتم وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا وسك ان يصحك التمل والآخر احذفئي على الكنون فيه أمثلة ونون نسوة تفيه وبدأه يك أمر حاضريه وهمزن سكنتا لصيري أو أبقئ محرك ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم وماضن بضم عين استقر كضخم أو ضريف إلا ما ندر وإن بكسر لازم جاك الفعل والأفعال الفعلان واحفظ ما نقل بوزن مفعول كذا فعيل جاء اسم مفعول كذا قتيل لكثرة فعال أو فعول فعل نوم فعال أو فصل في تصريف الصحيح وماض نوم ضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا ثلاثة لغائب كالغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة ومتكلم له اثنانهما غير أمر ثم نهيا علما لعشرتي يصرف اسم الفاعلي فعالة وفاعلين فاعلي وفاعلين فعال فعالي وفيه مضمون وشد شد التالي فائلة فائلتين فاعلات وفوائلا كما قد قلا ثم اسم مفعول لسبعيات مفعولة وثن مفعولات كذاك مفعول مثناه ومفعلون ثم جمع تكسير يضف ونون توكيد بالأمر والنهي صل وذات خف مع سكون لا تصل فصل في فوائد بالهمز والتضعيف في عد ما لزم وحرف جر إن ثلاث يوسم وغيره عد بما تأخرا وإن حذفتها فلازما يرى في صادر من امرأين فاعلا وقل لك الإله زيدا قاتلا ولهما او زائد تفاعلا وقد اتى لغير واقع جلا وابدلتا الافتعال طاءن فأم من حرف لاطباق تبن كما تصير دالا زاين تكن أو ذال او دالا كالازدجار صن تكن فالافتعال ينسكن او واو نو تا صيرا تا ودغما واحكم بزيد من اويسا هل تنم فوق الثلاث انبذ المرا متم وغالب الرباع عد ما عدا فعلى لفاكسا كدربا فاهتدى كل الخماسي لازم إلا افتعل تفاعل أو قد قد احتمل كذا السداس غير باب استفعالا وسرند وغرند بمفعول صلا لهمز إفعال معان سبعة تعديه صيرورة وكثرة حنونة إزالة وجدان كذا تعريض فظى البيان لسين الاستفعال جامعاني لطلب صيرورة وجدان كذا اعتقاد بعده التسليم سؤالهم كاستخير الكريم حروف ويه هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة فايكم ببعضها الماضي افتتح فسم معتلا مثالا كوضح وناقصا قل كغزائن اختتم به وإن بجوفه جوفا علم وبلفيف ذي اقتران سمئ عين له منها كلام تستبن وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق توفى الغلام واضغم لمفلي نحو يا زيد كففا فكف قل وسمه المضاعفا مهموز الذي على الهمز اجتمل نحو قرى سال قبل ما أقل ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كغفر لنا ربي كمن له غفر باب المعتلات والمضاعف والمهموز وهو نويا فره كقلب ألفا من بعد فتح كغز الذي كفا ثم غزوا وغزتا كذا غزت وألف للساكنين حذفت والقلب في جمع الإناث منتفي وغزوا كذا غزوت فاقتفي انسب لاجوفك أجوفك قال كلما لك غزى ثم كفا قد انتمى كغزت احذف الفا من قنأو كن بضمفا وكسرها روو ولياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر أو ضم مع سكونها تصيني ووالفق اليوسر فيك يوسري وواني ثركسر إن تسكن تصر يا ان جير بعد نقل في جور وإن تحرك وهي لام كلمتي كذا فقل غبي من الغباوة حركة ليا كواو إن عقب ما صح ساكنا فنقلها يجب مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف عن عنواو تقم وإن هما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف نحو الذي جام الرما أو من عفا أو من خشي ويا أذقلب ألفا واحرفوا ما في جمعه للتثنية وما كتغزين بذا مستويه وفي اسم فاعل جوف قل قائلا بألف زيد وهمز ما تلا في ناقص قل غازل لم ينتصب ولا بألوح حرفيائه يجب وكما قول نسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل وكسرف أذى ومثلي المغزو حتما أدغما كذاك كمخشي بعد قلب قدما وأمر غائب أتى من أجوفي كليقل وأصله غير خفي مخاطب منه كقلب بالنقل وحرف همزه وعين الاصل وثنه على كأولا والتزم من ناقص في ذين حتفا للمتم وحفك فالمعتل في مستقبلي ومرو نهيم متى تعلم جني بباب ما كوهبو كوعدا ورثز وَقَلَّمَا قَدْ قد وردا ثم الذفيف لا بقيد قد حكم إلامه بمال ناقص علم وكالصحيح حكم لعين ما قرن وفائم فروق كمعتل وامر ذلك الفرد قهوه قيقيا لاثنين قوقين للجمع ائتياء وما كمد مصدرا او مد من مضاعف فهو بادغام قم او كمددنا او مددنا فظهري وفيك لم يمد تجوز كفريري مهموز ابدل همزه متاسكا بمقتضى حركه او تركا كياكلي ليذن يؤمن واترك متى حركته هو سابق كذا اتى نحو قرا وان يحركه فقط كسأل كذا وسل اجس كمن ضبط وحفق همز خد ومر كل لا تقس وكالصحيح غيره صرف وقس قد تم ما رمنا من المقصود فأذر حديث السن يا ذا الجودي وأحمد الله مصليا على محمد واله ومن تلا